صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لإله في قريش قريش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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna shani akahu wal Allahu akbar Allah